قَالَ الَّذِينَ يَكْبُونَ لِلَّهِ ضَيْفُهُ أَنَحْنُ قَضَادَنَا أَنَحْنُ قَضَادَنَا وَقَالَ الَّذِينَ ضَلّوا امْتَهَدْنَا لَهُمْ وَبَنَيْنَا لَهُمْ مَسْكَنًا فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُمْ لَكَانُوا مُقْتَدِينَ It yeah. is وَأَثْنُونَ نَدَمَ مَا ظَلَمْنَا رَأَوْا الْعَذَابَ and uh -huh.